لو تغيب ما حل لو تغيب الشمس محل الظلام الظلام نور العالم علي انا بيك يحسن هدي انا نور العالم علي بيك يا حسين هتي دينا يا ثمر دوحة محمد والباتون اه يا حسين ضوى الدنيا حزة الاخلام تكتب وش تقول اه دلورك يا حسين ضوى الدنيا اسمك بساق العرش ابن الباتون اه يا حسين ضوى الدنيا اه اشياتك يا حسين تتمنى الوصول ما تنوك يا حسين ضوى الدنيا لو زحف ليك اعتيني أنا نلثي معتابك ولينا لو زحف ليك اعتيني أنا نلثي معتابك ولينا لو تمثي بالشمس ما حل الظلام ما تنوك دورت الدنيا لو العالم علينا بيك نور العالم علينا بك يا حسين اهتي دينا لازم احنا نقيم للذكرة احتفال حتى <تضلحك> يا حسين اتضوى الدنيا ما تغير معتقد فتوى الظلال حتى <تضلحك> يا حسين اتضوى الدنيا واش تكون الريح قدام الجنة بجين بكل حال يا حسين ضوى الدنيا عن يقين <تصفيق> احنا انتي مينة تبقى رايتكم بجينة عن يقين احنا انتي مينة تبقى رايتكم بجينة لو تبينة بالشمس ما حل الظلام ما تبولك لو تغيق بالشمس ما حل الظلام على نورك يا حسين ضوى الدنيا نور العالم علينا بيك يا حسين اهتي دينا نور العالم علينا بيك يا حسين اهتي مولدك مولاي عندي الشعاعي على يا حسين هو الدنيا بالولع يا نعيش ونربي الولي يا حسين هو الدنيا او من الله بيكم مو بعيد حسين هو الدنيا نمصر القائم رجعنا من نبعكم ماري ويننا لنصر القائم ريجانه من نبعكم ماري وينه لو تغيب الشمس ما الظلام ماتنوك يا حسين ضو الدنيا لو تغيب الشمس ما الظلام ماتنوك يا حسين والدنيا نور العالم علي انا بيك يا حسين هدينا نور العالم علي انا بيك انت بس جبريل هز في كل ماهد يا حسين نور الدنيا يا حسين نور الدنيا عاديك بجهنم خلال ما تدورك يا الدنيا ما عيشوا في الجنة العصام والسجن ما تدورك يا الدنيا غير دربك مع ميشيانة للنجاة انت السافينة يرد دربك ما مشي انا نهر النجات انت السفيل لو تبي بالشمس محل الظلام نورك يا حسين ضو الدنيا لو تبي بالشمس محل الظلام نورك يا حسين ضو العالم علينا بيك يا حسين هدينا نور العالم علينا بيك يا حسين هدينا انت خامس نور غطى اله الكذاك يا منك الله الشان بيك يا حسين نور الدنيا بعد وترابك شافي كل داء بضريحك الدعاء ما تبلورك يحسين ضوى الدنيا اه الك يا ظن وتلي بينه ما نوفش ما عيطينه الك يا ظن وتلي ما نوفش ما عطينه لو تضيء بالشمس ما الظلام قوت الدنيا لوتري الدنيا نور العالم علي انا بيك يا حسين اهتدينا نور العالم علي انا بيك يا حسين اهتدينا شيعه من طينقتم بحبكم نهيم يا حسين اول لك فلك العظيم يا حسين اول دنيا ابكم آه بيوم عشر نلقى الناعيم ف شرح النار homepage ف연� twenty-하� hun ت abgesنل احنا بلعت رحت مانية لو لحبهم ماني اجيينك يجيينك لا نبي بالشمس ما حل الظلام ف pool's core Hum Isaiah ener 17abкой ein wasn part black och repairing ved تغيب الشمس ما حل الظلام على نورك يا حسين ضو الدنيا نور العالم عالي أنا بيك يا حسين اهتيدي نور العالم عالي أنا بيك يا حسين اهتيدي أنا شيع من تينكم بحبكم نيه ريح حسين بود الدنيا اه موسى في ننوح لك فلك العظيم اه ابكم يعمل حشر للجناعين ريح حسين بود الدنيا اه انتم من تسرات المستثير في حسن بو الدنيا احنا بلعت رحتي منا لولا ما نيجينا احنا بلعت رحتي منا لولا حبهم ما نيجينا القصيده للاستاذ الشاعر ابو محمد الناجي